سمع هذا الحكم في ضمير المخاطب ولم يسمع مع غيره من الضمائر الأخرى لا المتكلم الغائب ولم يسمع أيضا مع الظاهر ولكن سبويه مثل بالظاهر أما زيد منطلقا أو ذاهبا ذهبته أما زيد ذاهبا ذهبته مثل به سبويه رحمه الله تعالى فكأنه يرى بهذا التمثيل أنه لا بأسا أن يستعمل هذا الاسلوب أيضا مع الظاهر ومع غيره والمسموع مع ضمير المخاطر فقط المسموع مع هذا الضمير بسم الله نأخذ درسا قال رحمه الله ومن مضالع لكان منجزم تحدف نون وهو حذف ملتزم هذا الحكم الرابع من الأحكام الخاصة بكانه وهو أنها وهو أنه تحدف نون مضارع كان وهذا الحذف لم يلتزمه العرب وإنما هو جائز وليس بواجب فلذلك يقول الناظم وهو حذف ملتزم فما هنا نافية أي أن العرب لم تلتزم هذا الحذف وإنما هو جائز عندهم فهذا وحاصل معنى هذا البيت الإجمالي أن العرب حذفت نون مضارع كان، حذفت نون مضارع كان المجزوم، فقالوا لم أكو لم أكو قائما، لم نكو جالسين، لم يكو فاعلا كذا، لم تكو فاعلة كذا، فحذفوا من هذا الفعل النون، حذفوا من مضارع كان النون. ويشترط فيه الجزم مع شروط أخرى سنذكرها. هذا معنى الإجماني قال الله ولم أكو بغية ولم أكو بغية. وقد جاء هذا الحذف في القرآن في ثمانية عشر موضعا حذف النون نون هذا المضارع الذي هو مضارع كان جاء في القرآن في ثمانية عشر موضعا منها ولم أكو بغية. وأيضا كذلك قوله لم نكو من المصلين ولم نكو نطعم المسكين وكذلك أيضا أدلة أخرى نعم وإن تكو مثلنا حبة أحسنت بقي نريد عدل الياء نريد الياء لأن ما إلى الهمزة ولم أكو بغية لم نكو من المصلين ولم نكو نطعم المسكين هذا النون نريد الياء التى الآن التي مثلته وإن تكو حسنة هذه التى بقي معنى الياء لم يكو لا نريد آية هذه التى ولا تكو في ضيق وإيضا كذلك وإن تكو حسنة يضاعفها نريد الياء بقي الياء وإن يكو متقال حبات من خردل لا لا نريد الياه نريد الياه بقي الياه يا أخوان نجي نمسع عليها على هذه الثلاثة مضارع كان سواء كان بالهمزة أو بالنون أو بالتاء أو بالياه من يحفظ في الياه يا أخوان الحذف ندري هل هو موجود عندي هنا هم ذكرنا موجودة التي نبيه نعم الآن ذكرته هنا موجود وإن كاذبا فعليه كذبه وإن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم هذا أيضا في الياه فتحذف هذه النون من مضارع كان سواء كان بالهمزة أو بالنون أو باليا أو بيايش أو بالتا كلها مضارع أكون نكون يكون تكون فتحذف منه المضارع وهذا الحذف كما سمعت عند العرب هل هو ملتزم ليس بملتزم يعني ليس بواجب لأن النظم يقول وهو حذف ملتزم أي ما هو واجب هذا الحذف وإنما هو جائز ويشترط في هذا الحذف الشروط ليس عن الإطلاق يحلف تعلف النون وإنما يشترط فيه الشروط الشرط الأول أن يكون هذا الفعل مضارعا لكان مضارع كان والشرط الثاني أن يكون مجزوما بالسكون تضاف أيضا شرط أن يكون مجزوما وجزمه بالسكون، علامة الجزم فيه السكون. هذا الشرط رقم كملان، ثلاثة. الثالث أن يكون مضارعا، هذا واحد، صح، وأن يكون مجزوما، وأن يكون مجزوما بالسكون. مجزوم ما هو بكل ذا بالحذف وبالهادلة بالسكون، أن يكون مجزوما بالسكون. جعلوا واحد، جعلوا واحد. أن يكون مضارعا، لكان، وأن يكون مجزوما بالسكون، وأن لا يكون موقوفا عليه. واللا يتصل بالنون ضمير نصب واللا يليها ساكن اللا يليها يلي النون ضمير نصب ضمير نصب يليها ساكن اللا يتصل بالنون نصب يليها ساكن وأن لا يليها ساكن، أن لا يتصل بالنون، أن لا يتصل بالنون ضمن النص، وأن لا يكون موقوفا عليه، أن لا يكون موقوفا عليه. هذه أربع شروط وخمسة شروط نعيدها في حدف النون مضارع كان. الشرط الأول أن يكون هذا الفعل بإيش؟ لديهم ضار هذا الفعل مضارعا. والشرط الثاني يكون مجزوما بالسكون على مجزم السكون. الشرط الثالث أن لا يكون موقوفا عليه. أما إذا كان موقوفا عليه لا تحذف. إذا قلت لم أكن هل كنت قائما؟ لم أكن اسكت وحذفت الخبر. هل كنت قائما؟ قلت لم أكن وقفت ولا ما وقفت. أن لا يكون موقوفا على هذا الفعل على النون. فإن كان موقوفا لا تحذف لا تقول لم أكن. هل أنت قائما قال لم أكو يقال لك خطأ لأن هذا موقوف عليه إيش الفعل فترد النون ولا تقف على غيرها له هي حق فتقول لم أكن إذا أردت الوقف وإذا أردت أن تصل لم أكن قائما يجوز لك لم أكن قائما إذا أردت أن تصل وأما إذا أردت الوقف هل كنت قائما قلت لم أكن من غير أن تقول إيش لم أكو ما يصلح هذا منك عند العرب وإنما تقول لم أكن بالوقف على النون فإن وصلت جازنك الحدف فتقول لم أكن قائما أو لم أكن قائما الشرط الثاء الرابع أن لا يليه ضمير النصب. فإن وليه ضمير نصب لا يجوز الحدف قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن صياد إن يكنه فلن تسلط عليه إن يكنه إن يكنه يكون يكون يكن بالصياد الدجال إن يكنه أين يكون بالصياد الدجال هذا ضمير رصب فقال إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لا يكونه طيب إن لا يكونه لا ولا إن يكونه صح إن يكونه فلن تسلط عليه وإن لا يكونه فلا خير في قتله أحسنتم وإن لا يكونه فلا خير في قتله شاهدنا إيش في هذا الآن؟ الحديث إن يكونه اتصل بالنون ضمير نصب فلا يجوز الحذف هنا لا يجوز الحذف لأنه اتصل بها ضمير نصب فإن اتصل بها ضمير نصب لا يجوز الحذف الشرط الأخير أن لا يليها ساكن أن لا يليه يليها ساكن لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لم يكن الذين كفروا من آله لم يكن الرجل ليفعل كذا لم يكن الرجل ليفعل كذا لم تكن المرأة لتفعل كذا هنا ما يصح الحد لأنه وليها ساكن وأنتم ترون أن الهمزة لا هيش ساكنة لنفسك همزة وصل واللام كذلك ما لها دخل بعضهم يجعلها لكن نجعل اللام اللام هنا ساكنة توصل النطق بها بهذه الهمزة الهمزة لا يعتدون بها وليها ساكن وهو اللام وهو اللام فهنا في هذا الحالة دونيها ساكن فلا يجوز حذفها عند الجماهير وأجاز ذلك يونس رحمه الله شيخ سيبوي أجاز الحذف لم يكن الرجل ليفعل كذا لم يكن الرجل ليفعل كذا أجازه يونس رحمه الله تعالى وابن مالك أيضا في التسهيل قال وبقوله أقول وبقوله أقول والسلف ابن مالك في التسهيل ببعض الشواهد منها فإن لم تكن مرأت أبدت وسامة فقد أبدت المراء المراءات جبهة ضيغم يعني واحد نظر للمرأة ورأ وجهه طيب يعني شكله مو حسن فقال إن لم تقول مراءات أبدت وسامة فقد أبدت المراء جبهة ضيغم يعني أصد شجاع سهل وفاتني شيء <تصفيق> فهذا شاهد على على حدف النون بعد مع أنه وليها ساكن كما تلاحظ إذا لم تكو أو إن لم تكو المراءات إن لم تكن مرآة هذا ساكن له من ساكن وليها الهمزة مع اللام هنا ساكن وليها ساكن وهو اللام ومع ذلك الشاعد حذف النون فقال إن لم تكن مرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغمي فالشاهد هذا وأيضا شاهد آخر إذا لم تكن حاجات من همة الفتاة فليس بمغن عنه عقد الرتائم جميل البيت هذا إذا لم تكن حاجات من همة الفتاة فليس بمغن عنه عقد الرتائم ما تنفع الرتائم دار في رواية الرتائم معناه لعلها تطلق على هذا وهذا نعم فهذا هو مذهب يونس رحمه الله وأيده ابن مالك في التسهيل وصرح بتأييده وقال وبقوله أقول ثم ذكر ما به له عن العرب قال وقد استعملت العرب الحذف قبل الساكن كثيرا وذكر الشواهد رحمه الله تعالى هذا مذهب قوي وقد قرئ في الشواهد لم يكن الذين كفروا لم يكن الذين كفروا قرئ في الشواهد وهذا أيضا ما يستذل به قرأ الشواهد يستدل بها احتج بها ما في مانع. طيب فالحاصل يا أن من أحكام كان الخاصة الحكم الرابع الذي أخذناه أن نون مضارعها إيش تُحذف نون مضارع يكون نكون تكون يكون يجوز حدبها وهذا الحذف ليس مواجب لكن بشروط الشرط الأول أن خل خلاص نون مضارع ما عد إلى هذا قلنا مضارع نون المضارع تُحذف بشروط الشرط الأول أن يكون مجزوماً من يكون مجزوما بالسكون فإن كان مرفوعا أو منصوبا لا تُحذَفنونه يقوم زيد بكذا وكذا يكون زيد قائما الآن يكون زيد قائما الآن لن يكون زيد قائما لن يكون زيد لا يصرح نooh لن يكون لأنه ما هو مجزوم كما ترى ما هو مجزوم بالسكون وإنما هو في الأول معذرة معذرة لا مرفوع في قصر ما هو مجزوم في قولك مثلا يقوم يكون زيد قائما أنا مثلا يقوم للسباق الإسباني يكون زيد قائما هذا ما هو مجزوم فلا يجوز الحذف كذلك وكذلك أيضا لن يكون زيد قائما أيضا هذا ما هو مجزوم وإنما منصوب وكذلك أيضا لا يجوز الحذف لم يقوموا لن يكونوا قائمين لم يكونوا قائمين هذا مجزوم نعم ولكنه بغيرش بغير السكون وإنما هو بحذ النون كما ترى فلا يجوز أيضا فيه الحذف منه لا يجوز فيه الحذف لأنه هو ما وصل ما يحذف منه ما استطعت تعلم منه شيئا فالحاصل أن ابن مالك ذكر هذه الشروط وأشار إلى بعضها فقط أشار إلى بعضها وزاد السكون ابن هشام في التوضيح أن يكون مجزوما بالسكون قال فخرج نحو يعني هذا المثال الذي أشرنيه بنحوه قال لم يكونوا قائمين مثلا لم يكونوا قائمين هذا مجزوم نعم لكن جزمه ليس بالسخون فإذا لا يحدث منه شيء وإنما تحدث النون لأجل الجزم فقط فإذا يشترط فيه الجزم فإن كان مرفوعا يكون لا تحدث النون طيب وإن كان منصوبا لن يكون لا تحدث منه النون. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون موقوفا عليه. هل كنت قائما؟ قلت لم أكن. هل كنت قائما؟ قلت لم أكن وجوبا. ولا يجوز لم أكن. ليش؟ لأن موقوف عليه. الشرط الثالث أن لا يتصل بالنون ضمير نصب. فإن اتصل بها ضمير نصب لا يجوز حذف النون إن يكنه فلن تسلط عليه ما تصرح حذف النون هنا فلا يصرح من يقال إن يكه إن يكه فلن تسلط عليه ما يصلح بل تأتي بالنون وجوبا إن يكنه فلن تسلط عليه الشرط الرابع أن لا يليه أن لا يلي النون ساكن وهذا الشرط في خلافكم من سمعتها أن لا يلي النون ساكن، فإن وليها ساكن فلا يجوز حذفها. مثال لم يكن الذين كفروا، لم يكن الرجل ليفعل كذا وكذا، لم تكن المرأة لتقوم بكذا وكذا، فهذا لا يصرح، لا يصرح الحلف فيه، لأنه كما ترى وليه ساكن وهي اللام. من أجاز هذا؟ يونس رحمه الله تعالى وابن مالك. والسدل يونس بيغل الشاعر. فإن لم تكن مرآته أبدت وسامتاً، فقد أبدت المرآة المرآة جبهة ضيغمي. والثاني إذا لم تكن حاجات من همة الفتى، فليس بمغن عنه عقد الرتائمي. هذان شهدان سشهد بهم الملك ليونس رحمه الله تعالى. وقلنا هذا الحذف إش حكمه جائز ولا واجب؟ جائز منين أخذنا هذا؟ نعم، وقال الناظم هنا وهو حذف. ملتزم فما هنا نافية أي لم تلتزمه العرب وإنما هو أثجاز عندك يا علوي لم أكو بغيا لم حرف جزم ونفيه وقلب، حرف نفي وجزم وقلب، لم أكو بغيا أكون في عين مضارع مجزوم بلم علام جزم السكون على النون المحدوفة تخفيفا. هكذا يقال. أكون في عين مضارع مجزوم علام جزم السكون المحدوفة تخفيفا. على النون نعم. علام جزم السكون على النون المحدوفة تخفيفا. هذا حذف جائز للتخفيف فقط. هذا حذف للتخفيف. وأصل الفعل أكون. أصل الفعل قبل دخول الجزم إش أكون. ثم بعد دخول الجازم سيكون لم أكن لأن الواو ستُحذف للتقى الساكنين النون سكنت بالجازم لأجل الجازم فالتقت مع النون الساكنة بعد حذف الحركة ليس كذلك فسيصير إش لم أكن ثم حذفت النون إش تخفيفا فقط النون حذفها تخفيفا والواو حذفها واجب الواو حذفها واجب والنون حذفها تخفيفا فأكون إذا أردت جزمه تقول لم أكن أكون إذا أردت جزمه قلت لم أكن وإن أردت تزيد على ذلك تخفيفا مع الوصل قلت إيش لم أكن فيكون حذف في الواو واجب واجبا وحذف النون جائز تخفيفا فقط هواصف فتقول أشعيد العراء أكو أكو فعل مضارع مجزوم علام جزم السكون على النون المحدوَفة تخفيفا والواو المحدوَفة أصل أكون لالتقاء الساكنين حرف هذه ما له داخل التقاء ساكن وين الآن اسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا بقيَة بقيَة خبرها حسنتها نعم وهذا الحد يا أخوان لا يختص بكان الناقصة بل هو في الناقصة في التامة، بل هو في الناقصة وفي التامة. وإن تكو حسنة يضاعفها. إراء نافع المدني كثير سمعية. وإن حسنة أي وان توجد، وان تحصل، وإن تثبت حسنة يضاعفها. وإراء سمعية للجماهير، جم جمهور القراء، القراء هو عندنا. وإن تكو حسنة أي هذا أو مثقال الدره حسنة يضاعفها. لكن قرأ نافع المدني وكذلك ابن كثير عبد الله بن كثير وهم من أهل القراءة السبعية قرأوا بالرفع وإن تقوا حسنة فماذا تكون تكون هنا تامة وحسنة ما يعرابها فاعل. فإذن الحذف ما يختص في لكن الأكثر يكون في الناقصة حذف النون أكثر ما يكون في الناقصة ويجوز أيضا حذف نون التامة كما في هذه القراءة وإن تكو حسنة وقد سمعت من الفائدة السالفة أن القرآن أو أن النون حذفت في كم موضع من القرآن تمانية عشر موضعا هذه فائدة حفظ حذفت النون في القرآن في تمانية موضعا خلاصة هذا البيت خلاصة أنه يجوز حذف نون المضارع المجزوم وهذا الحذف جائز تخفيفا ولم تلتزبه العرب هذا هو الحاصل مع الشروط التي ذكرناها تحفظ انتهينا بهذا نكون ما يتعلق بكانا وسندخل في الحروف المشبهة بليسا وان شاء الله من